ثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا قال قلق الذين من دونه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 وَإِذْ قَالَ لقمان لبني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن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 وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تَصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصَدَ فِي مَشْيِكَ وَاغضَبَ مِنْكَ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 17. وكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 18. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 19. وإلى الله عاقبة الأمور 20. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلَنَا مَوْجعُون فَنُ نَبِّون بِمَا عََمِلُوا إَِّ اللَّه عَلِيمُ بِذَاتِ الصّدُون نُمَِّعهُْ قَليِيلَ فََُّ نَضَّرُون إلَ عَذاَابٍ وَلِيض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 وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِن آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا وَشَيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَا اللَّهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَوَّاتِرَ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغير